وتنطلق الاحتفالية على رابطة العندليب لو كنت يوما ساك ايه أفتكرتني بالي وخالي لو كل وداني لو كنت وما انسى ايه افتكرتا